يتقذر دمزامي وما بقتش بكفر بتعامل بالمثل وأفضر من الآخر كده أخسر إيه؟ الناس بتسوق لو عدي وانا رح تيدي أهم ما عندي والدنيا مش كلها وردي والطيب ده يا أهلا بي وما شفتش ده في قربك يعني انا قلت ما اكتبش سيبنا نتكلم على راحتي وانا اسف جدا لصراحتك لو غلطت بيكي وسامحتي انساهم الله يخلي الله يخلي الله يخلي انا عايز النيل ده اللي وقف في اسمعني